سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك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 والأخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف براهيم وموسى